ثلاثه مفاعله فهذا ليس ويقول ان أعلم الله رسوله عليًا إمامًا رسول الله ويقول الله هو رسول كعلي إمام أما هو رسول الله ويقول الله روايات رسول الله ويقول الله ويقول الله و رحبري الدين في عصر عليه وعلى عاديس تدير على شؤل بينهم ينمهم همترين أمور الموسومانجيل كخلافته يتكلم بالمناخ الأجنية فهو أمور الموسومانجيل بشرب لكن كان وزير وزار عيني ما أوي شكر في عصر مرسى في عصر الجماهير كل العالم خيانة أفضل خيانة بعنوان رئيس القوى مجرية خليفة رئيس القوى مجرية لا مكانة. ترى الشولاء متعارضين عالميا، هو في رئيس القوى مجرية ترى على الشولاء. كذل يعني إما هو خليفة خيانة. حذت عمريش هالشولاء الخلافة أعود هو بكر لا أبو بكر هذا الأبوة كديانة رئيسية تولى مسؤولية خلافات الناسي هذا ليش بقاليها؟ بيسوي فيها دعوته إيش وفعقت فيها أمر إستبعادها جد. ديار أذاني كأعوذ جامعة رئيسية كي أتواني بشر وتتابعش عليها. ودي كناو عوام بنزرمك وما بلقشتهم صارتهم. شو مش ودي نيجوا شو ك؟ بو أمتها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 للاخيرة العثماني وعيال الخليفه ابو جعفر وعلي بن أبي طالب ايش؟ راه لي هروى انتخابه انا اوقع على مخابئ وصق لي لنعمه ششم من خلاف جدا اذا يمكن يولد جدار المسالكي ونابيك كعب المعاويه اين وصل كيف يجي بالخليفه على كيف يا قال يعني انه بايعوا القوم الذين ضايعوا ابو بكر وعمر وعثمان ها اول بيعه اللي من الكرده بيعه اللي بدك سي على ما بايعوهم عليه هل ترى ويش بيعرف بدك اول يعني اول تعهدي عندها وما منيش تعهدي لكن منيش يتعارضوا وكما تكون مهمة لكي يتعرف أفرمي فلا للغائب أن يرد فلا للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد تنسيك الحزور يبني وفي موجود أقيمي رأيك تربخنا في رأي الشراء أنت خابك غائب لا هذا من من في شاهد مختارنية لانتخاب رأيتها غائميش حق يضر دينية وهي أولاد القرآنية بيانة فرقية فرقية إنما الشورى للمهاجرين والأنصار الشورى يعلم متعلق متعلقة بمهاجر وأنصار جاءوا تعليزها بالمعالية كمعالية إدعايت وإدعايت من النبوه لشورى ومتعلية جنة الشورى مختار وقتها كأهل الإستنبادة صلاحية دارة لأمة مهاجر وأنصار تولى موجودو مهاجرين وجذور انفاري تويتو ام سفياني شو اماني جتك باو كبير دواي فحم مكهي ما تنعور دير لازم عليك كي ايما انشتبه بوبتي مال بغادر ام دينا مسؤوليتك تحمى المشكله راشقى ايجاد ما كان موجود ديال باش اي مو بتخنا وديه مودرشين ممكن لما ديلي شعوانك مالو जिंदगी وثروات يعني سابقين إيه وقف قطع النجد ليت بين جيشاتي كل ذي جيش مكر غير معانيت لست أهلنا للشورا فندو عنا شورا نيد على موجودين إنما الشورا بالمهاجرين والأنصار شيء عذابه مهمة فإن جتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا اجل شورا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 ولكن في الجنسيه كما بابا على مرسول اللسان او على علم في او على مرسول اللسان او على بيجي. اللسان او على مرسول اللسان او على مرسول اللسان او على مرسول اللسان ليه يوريهم هم فول عوارض. الله فاعلية أعمال فول ثانية حسرات فول ثانية. يريهم الله أعمالهم حصارات أو علامة النسبكة بكسرة وشين كبر. كل جمكي يعرض جمع حصته. يا مثلاً يجي أخبرني زيدون بكراً أعلمًا خوالي دافة من زيد كبكر أعلمًا إلا لها يجيده في الأول بكراً المفعول الثاني أعلم بكراً المفعول الثاني والمفعول الأول في من زيده والمفعول الأول والأخير في هذه الأفعال الست دي كمفعولي أعطيتو في جواز الاختصار على أحدهما مفعول أول وآخر لم يقول دوم لم تشفع له لما أعلمها هذا سد مفعوله اعتيته لواك جائزة اكتفاك البيتية سانبيجي أعلم الله سعيدا غا مفعول عوره يعني غا الإعلامي تلو سعيد متى نيجي كم والثاني مع الثالثي كمفعول علمته في عدم جواز الاختصار على أحدهما بلي مسؤول الدهون تكثيوا وصدوا مسؤول بعد علمتو نبا علمتو لما كان جائزني اكتفابي جينبي النتيجه اني جين اعلمتو سعيدا خيرا الناس اعلام قرب السعيد باشيرين مذهب غلطه جين اعلمتو سعيدا عليا خيرا الناس اعلام قرب السعيد علي باشيرين مذهب نشوف الاب هذا حال قلوب وهي افعال تفيد اليقين على الرجحان فعلى على قلبيه يتجه فعل فعلى فعل على حسن على قلب رسول الله هي يقينا هي ترجيح دان الجانبين كلام الجانبين ثلاثة على قلبيا وهي صمغة علمتو خاص يجي علمتو زيد قائما أو يجي يقينيا أو فلنتو حسبتو خلتوا عيتو زعمتو وجدتو اما يقول فعل على قلبي كأنا ف... أسب عليك لو ظنتو هم جوان كردم ترجماتيدهم زهدين. وضايضا لنتوا عالما. إني بعلم زهدي. لا وجدته قائما. لا قائم يفصل. لا قائم لا مستن. لا وجدك رأيته مع رؤية. رأيته عالما. ما يا جلد الخيام، زعم يشرل فتاد، زعمته قائمة، فتاد ما مسكته يساع، وهي تدخل على المبتدي والخبر، فتنصبهما على المفعولية. أفعال قلوب داخلة ونسأل مبتدا الخبر، هرده مبتدا خبرك، نصوبة كان المفعول عوره قول ثاني. وق زيد فاضيل بقرأ، تجي علمت الزيدا، فاضيل، علمت رافع الزيدا المقول عوره فاضيل المقول، نو. الزيد رافع زيد داعس. يا افضل ان تو عمرا عالما ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون خواص افضل ان يكون هناك وخاص نتالي المقرين نذكر أهمها فيما يأتي مهمتريني لك أكيد انه إنه لا يقتصر على أحد ما بخلاف باب أعطيته عن طريقة القلبية لا تواين اختفارك لديك لدي مفهولك أي بخلاف باب أعطيته لا تواين بيجن أقدمت زيدا مرحبا جوجي أقدمت زيدا بوانجت ما بوانجت زيدا يجوز إلغاؤها اذا توسطت او تاخرت جائز لكم الغاءتين اجل فعلك على كتب دواء سدي في الدواء مثلا بيجي سعيدا ومانا عالما اما جائزه اتول بيجي سعيدا ومانا عالما عدوا الغايش بلا جاء اجل تركيب كبر بسلته بالغار بيجي سعيد فسدس و انتو فعل فاعل بالغار ولكن هذا هو السعيد الذي يمكن ان يكون هناك سعيد, قائماً قائماً سعيد قائماً خبر فعل فاعي من الزمن الذي يمكن ان يكون هناك سعيد من الزمن الذي يمكن ان يكون هناك سعيد من الزمن الذي يمكن ان يكون هناك سعيد من الزمن الذي سعيد من الزمن الذي يمكن ان يكون من وفي التوسط ياتي اخر فيش فيه حاولت يوميا او خواص انت علي إنها تعلق عن العمل إذا وقعت قبل الاستفهام يا قبل النفي يا قبل لام الابتداء وباخش تكذب الغى معنى او سكر للفزع عظمتك راشد ولعل وقتي جاك للفزع عظمتك راشد ولعل وقتي جاك يكسر لك لغاما كبيرا. أما تعليق ينجا يعني, يعني للنبذ عمواته وللمحل تأثيره كذا. هذا فاتك الغاو ثانية خسرت. الغاء يعني يفسر. للنبذية للمحلية لغاما أما التعليق معلق يبين. لا شيء. أما غامو معنوي محلي أفعال محل وقت التعليق يبقي إلغى وخطب تواصله تأخد بشيء بي. أما تعليق، وخطب بر الاستفهام قرار بناء، وعلمته السعيد عندك أم, جعتر. أم جعتر. زالين. جعفر، أم جعفر، زارين أن السعيد هبلاه توبيا جعفر، دليلنا أصدقى وصل، كا أجر حمد الاستفهام نوي، علمته سعيدا عندك أم جعفر شئ أبى، درسا دعي سكا حمزة قراري قضايا. وماذا علمتها للظاهر اللفظة إذا عملينا كذلك ولذلك محلل محلاً منصوبا لذلك العمل النفذي عمليتها أكاد أو قبل النفسي يا رجل لك يا قلالي جردو وذلك ما صعيد في الدار علمت صعيداً في الدار وعملت كما والد هو تعليق مول عمل وذلك علمت في الفاعلة ما ما نافيز كان جماعي معلقين ذي القمر صعيد المتداول في الدار خبر جاء صعيد محل النصبة في الدار جوا. لم يصعدوا في الدار محل النصبة جاء برل عام إبتداء والعلم تولى صعيد المنطلق في جلوسه التعليق أنهم لا تعمل لفظاً ولتعمل معنى معنى تعليق جلوسه. اللي بدأ على الله جوا ولا معنا؟ الله كار. جبهه تشهرني يابا لين اذا قاموا قال لهم معنا امور ما جود شيء وما معنا شيء بدي اربي محلها لما قال لي قال كفاده في كل شيء يا ابوها هذه وخذي مقموله بشو تعليقها ولده دواري شيء من سوق السوسه او ما فهم لي لما عيد الزاني ما نعمنه صبح بس يا زي بس شيء ما كان وما كنت ادري قبل عزته ما ولا اروج قلبي حتى شكله يجي من بره عزته او محشيه نم مزاني گيري همچس ولن مزاني چقدر ديكواز دو تيريت ايش كلامدسا كه او تانيش شو پشت گردن او پشت شو چه او مزاني مصرف ديكواز دو تيريت ايش كلامد؟ نه و ما قبل عزت ملبها، آدري نه دينه. فعلا خلومن. إذا هو ما البكاء وما استثناء على إذا موجعات ولا موجعات موجعات كالأتي الأتيبة تكسروا هذه الأتيبة تخذها الأنبوة وموجعات يعني ما وما محل بكا كمنصوب شو موجعات بس هل الرقاب مزدوجة؟ حالة شواربي أوسع. يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين من الشيء الواحد. جاء مثال يغبطه. علمتني منطلقنا. علمتني منطلق. إذ علمت فعل فاعل من ناقية مفعول من تلاقى مفعول ثاني. ليلى رائعة. زمیر متصل کمان تیکه و یک مرد زدم. اگر علم تبدیل، البته مخاطب یکیه که متكلم. لحاظ که علم تو زمیر فعال متكلم یه چیزه مخدم متكلم درس. وسایل منزور وسایل. یعنی خونم با منطق نی. یا وننت هک فاضلن. نه وننتو کرد. نادر غلط فلوزیه. وننت هک، کفاعل و فضیه یکی. فاضل زنی. آروم تلفات. أما يجدر السبوء، أفعال قلوب، تعال إلى الورفعي، وقد يكون ظننتوا بمعنى اتهمتوا بعض الوقت ظننتوا بمعنى اتهمتوا، فالتالي علمتوا بمعنى عرفتوا، رأيتوا بمعنى أفسرتوا يلي ذيب بمعنى أصفتوا الضالة ونشد رعي يافتم رعي يجب؟ وجدتوا يلي يافتمش فتنصبوا فقط لذلك الوقت لا بيئ معناس إليك لما اني فلا تقولوا حينئذ من اسعار القلوب اذا وقعت القلوب في شيء خارج الأفعال الناقصة أفعال وضعت لتقليل الفاعل على صفه غير صفته مصدرها فعجل ناقصة الجلجن وضعت يالن تاب بيان كان فاعلك صفتك هذا غير صفته مصطلح. مثلاً لنا كان مصطلح كونا معيباً. في وقت كان زيد عالماً علم لم صفتك غير صفته مصطلح. فبنتنا إذا فلا ولكن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون صار المكان يجب ان يكون على المكان والخبر ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان لها. ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون كان المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ناقصه جاءت كانت ارزفين بلا هتقولوا لك هل هي كذي يمزو كاني ناقصة هي في الجوربين كانت جوربين كاني امامها كاني ناقصه مازق كاني زائده كاني ناقصه وهي تدل على صمود خبرها لفاعلها في الماضي اما دائما او منقطعا كان ناقصه دلاله اكاد خبرتي سابت بفاعلكي ينبو اسمتي دمازي يا جويا رسول الدوام يا زوود المقدم كان الله عليما حكيما حدود المحكمه الله دمازي وزوود هذو يا كان, مكتبه كان شابا زيد الشباب وجواني زيد اما دي الرحمن بتاعك اوبدا الدكتور يشرح لي الخطاب على ي وأذاني الشباب انقطاع رؤية هو أذاني أو دائمية أما قدع إذا لم تكن كان كانت هناك شيء بكانا شيء جاءت دائمية ونقدر له دوامه انقطاع رؤية شيء رؤية رؤية رؤية كانتها مبادة وهذه المعلافة بدأتها وحصلتها كانوا علي وجدتها يعني موجود بوهز حافظه وكان القدع انشر بو جمشت أي حفر القتال فهي هنا تفيد معناها اللغوي اذا نراك عليها معنى لغوي كان فعلا وكثيرا فعيه في صور ذلك دليل القطه منكم مرضى كان مرضى للمريض يكون مرضى مراد جمع مريضة يعني المريضين يتبين مرضى. زائدة. وهو ما لا يتغير المعنى يتغير المعنى بحصيها. <مسيق> فهمت على القاعده اللي تجي اليكم ترى يجوز الدروس تاع قفي الدروس جينا بذور حرف الكلمه كان مش بعض الموارد اللي زائده كي اجي نحسب جهه معادله لاغوريه وزن على كان <مسيق> يرجع علي معلومية. جاء جع جوادا معناه أث الثنتيس المبكر الثاني بني أبي بكر وبني نف إلذاب يجي ذكره وبني إسرائيل. بني إسرائيل بني إسرائيل, بني إسرائيل. يعني فرزنان إسرائيل فرزان يعقوب إسرائيل إيش؟ فرزان يعقوب جاء إذا هو ذمنو لأكبرين. يعني مرينا بني إسرائيل بني إسرائيل. اني جراين الفنلندا هذاك الفعامه تتسامز بزيره عرق برج بمعنى علو بالي يعني حيوانك اللي مال عنده ذنين علاماته حيوان اللي داخل ذاك التركي على الوريد هذاك حيوانات قديمه ولا أسبل النفيز حزندان أبو بكر ألوبي أنهز بزلي أنهز بترني أنهز بس أسلب على مدار ونشارك يال على نشارك يعني قولي له مني نجيب وصيدو ما له لا يوكانك لين والدك ولا منزب الشرف وقد يعني على نقص وما مدين وما يعطي يقص وما مدين مجهول كيانه ولكن كانك أي زايد؟ ربط القرآن لما لني زايد. يقول كامون أكثر سماته. والثا را للانتقال. ساروا متقبلون الحالات وحالته. قرديا الترجمة غنيا. يعني زايد شد. زايد هذا إذا سيروتك تحولك الانتقال في كل حاضر تقربوا حاضره أصبح أبسى أضحى تدل على اقتران معنى الجملة في تلك الأوقات لكي أعاد أمسيانك معنى الجملة مقترنة على الزمان أو وقت لها يجب أن تقول الصف ودقول الشو ودقول الشاشت يأتي أصبح زيدون ذاكرا أي كان ذاكرا في وقت الصف يعني إذا وقتك داخل الصباح بذكر داخل بذكرة داخل بذكرة داخل وقت الصباح ذاكرة الصباحة الناقصة مثل ذلك الاسم مثل ذلك الخبر وبمعنى دخلت الصباح بمعنى الدخول أما أصبح حين وحين تصبحون أفعال الوقت الآخر شوء والوقت سفكنه أنا معه، وكذلك ظل وبات يدلان على إقتران معنى الجملة بوقتهما. ظل وبات يشربوا أو سكّل جملة مقتلين لتقوا وقتها. نصل في إيجي ظل يا بات زيد قائما إن الزيد شبي مقيام هاوردًا. ولكن يجب ان يكون و اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب وجهه يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك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 إذا <مؤلف> درزني بيجي أصبح وجهه مسودا، جب يجي وجهه مسودا. هذا لا وخذني أصبحت من نعمته إخوانا إلى عداوة وبن سدرة. بأعمد أصبحت كأي واحد ينفرت من نعمته إخوانا. معنى الدخول تعمل الكلام بليغة مترحة أجل الكلام غير بليشة رح يدناك الهيه هو يدخل عيب وتكلم ما زال ما برحة ما فتأ من فك تدل على سبوط خبرها لفاعلها أنت وارد دلال أكامك خبرك شابت أمين لك وفع زوال لعناك كان. الترجمات في تجميل الوقت يوصيه في شعور ويلزمها حق النفي أشياء حتى نفي جانب شرطك عبري يراثاله بالحفظ بتجيه بكره ناشر المعنى وكما زانه زيدون اميرا اذ ايضاً زيد فرمانده انشات يجي معذله على النفوس ذيل المسؤولين من الخالدين يامن اومدام تدل على توقيت أمر بمدة سبوط مؤقتة وختك عنكريا بمدته كخبرك الامير. فصار وقت يجي ما دام الأمير جالسا. يعني من قيامك أم قيام منان؟ مؤقتة وختي هذا مجهز بطاولة حسب. تاكي، ما عندي دانش له. الخبرة. ما دام جالسا. صعود بوه اسمه كي كعبادة لا أمير. جالس. أشر. ما دامين مدة الدوام؟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 وكذلك يتحدث عن المتابعة الزريف وكذلك الثالثي ناكينا فكذلك يجب أن تكون أفعال المقاربة أفعال المقاربة أفعال وضعت للذلالة على دنوب الخبر لفاعلها فعل مقاربة فعلها وضعك ريارتها وذلالتها كخبرك نزيفه وثوء وفاعلته وقيم بشئ الأول ما يدل على الرجاء ليس جدال دراسه اميد لكن أو اميد ذلك او خبره فيجب ان ولا يستعمل منه غير الماضي لكونه فعل جامد عشان فعل جامد فخذ ماضي يديه كرج يعني مضارع ينفى صرفنا عليه يوضع في العملي السوكال العمود هو كهذا نجي قصا زيد أن يقوم إلا أن خبره فعل مزاعي مع من فاكوك الخبر أم أشفت أنا أشوف فعل مزاعي عبد أنا حالك أنا ولا حاله اسمه جمل مرفوع فيه خبر جاهشي اسم خبر فعل مزاعي عبد أنا أنا معنا أصال. يعني زيد أن أميد هذا زيد هذا بسنا آه يعني القاضي زميني قيامة مثل ثلاثة بوهة في أميريكس وفي أمير المتحدة أن يجبون المتحدة وفي أمير المتحدة فعل ناقصة. فعل أن أنا ناصب فعل مزارعة وفاعلية كما جملة أن يقوم محل المنصوبة خبره عصا يا عصا زيد أن يخرج ويجوز تقديمه تقيلوا اكليل بحيث لا يرجع العصا ان يخرج زيد وقد تحذف ان له عصا زيتا يقول اخي انا في حسبي